هلا بتضلوا معاي هون شوي بدي احكي لكم قصه تاريخيه هلا بتضلوا معاي هون شوي بدي احكي لكم قصه تاريخيه هل خانوم كان لها جد أقوى منها إلها عشيق كذب تحب بقلبه ودنها هل خانوم كان لها جد أقوى منها إلها عشيق قد تحب بقلبه ودنها هزلمي هاي كن متلو هي متلو زلمي يا فا بيل إلها وهي بتلو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 يا عيني إلها في الحمرة وكرنياش المزرعة السبع بنيات سبع بنيات سبع بنيات وهوفهوف طلع النهار ووضعت السبع بنيات السبع بنيات يا عيني ويا دل ويا تعتير وعالروش زت روح وعم بيقول عشيت سعدان من شان ماله ضاعت المصاري وضل القرد على حاله شنشو اقولها من داني وطول عليها دفولي ونجدر ولحم بعاجي ولبني كمان لبناني لبناني لبناني لبناني, لبناني, لبناني, لبناني من شنشو القولها من داني